فضيلة الشيخ عطيه صقر هل الأفضل صلاة العيد داخل المسجد أو خارجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري وأكثر الأحاديث الواردة في صلاة العيد تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المصلى والمراد به غير المسجد وعبر عنه احيانا بالجبانة وهذا الحديث على الرغم من ضعفه يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد لعذر المطر حيث لا يوجد في المصلى ما يتقي به ومن هنا اختلف العلماء في أفضلية صلاة العيد هل تكون في المصلى أو في المسجد فالإمام مالك يقول إن فعلها في الجبانة أي في غير المسجد أفضل واستدل بما ثبت من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى الصحراء فإن كان هناك عذر كمطر فالأفضل المسجد والإمام الشافعي ذهب إلى أن المسجد أفضل لأنه خير البقاع في الأرض والأحاديث واردة بكثره في فضل التردد عليها والصلاة فيها قال في فتح الباري قال الشافعي في الأم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعه المسجد وضيق أطراف مكة قال فلو جاء بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة قال الحافظ ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى فأنت ترى أن حجه الأولين هي فعله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة حسنة لكن يقال إن الفعل واقعة حال لا تنفي غيرها ولم يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها في غير المسجد عند الاختيار ولا نهي عن فعلها في المسجد ولعل اختيار الرسول فعلها في غير المسجد كان لأمرين الأول ضيق المسجد لأنه دعا النساء أيضا لشهود صلاة العيد كما ثبت في الصحيحين وغيرهما حتى الحيض منهن والحيض لا يدخلن المسجد والثاني إظهار شعيرة من شعائر الإسلام وإعلان الفرح بيوم العيد لما فيه من فضل الله على المسلمين والاجتماع الواسع شعار كل الناس في أعيادهم والتوجيهات التي يلقيها على الحاضرين تعم أكبر عدد من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا في المسجد وأرى أنه إن كان هناك مسجد واحد كبير في محلة يسع كل الناس بما فيهم من لا يصلون العيد كانت صلاتها فيه أفضل وذلك لأفضلية المسجد على غيره ولحصول التجمع وفرصة التلاقي وتبادل التهاني بين كل أهل البلدة فإذا تعددت المساجد وضاق مسجد واحد عن استيعاب أهل البلد كان فعلها في الخلاء أفضل وذلك لأن التعارف وتبادل التهاني وشهود التوجيهات العامة الموحدة يحدث في المصلى بشكل لا يوجد في كل مسجد على حدة حيث لا يتم التعارف الشامل والإسلام يحب من المسلمين أن يظهروا وحدتهم وتعاونهم وفي تجمعهم على شكل واسع. إعلان عن قوة الإسلام ودعاية تجتذب لها القلوب الأخرى والمظاهر إذا كانت تستهدف خيرا كانت مشروعه وشواهد ذلك كثيرة والله أعلم.